ترجى من تشاء منهم وتأوي إليك من تشاء، ومن يبتويت من من عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أنت قرأ عيونهم. وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا